6. اقرأ واعد الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر